كربالا كربالا يا كربالا شن هو اسم هالفلا شن جي اشوف البلا خبروني خبروني خبروني خبروني شن رو اسم هالفلا شن اشوف البلا خبروني خبروني خبروني خبروني من يوم اللي توقف مهري واصبح داهل ظل قلبي في ريبة عن هالأرض يسائل راح يساب قدره كنا يشوف الحاصل متحير ما يقدر يحبس دمع الهامل هذا ليحمله في عبرات النعزله خبروني خبروني خبروني خبروني في اسمها الفلاة جلدي أشوف البلاة خبروني خبروني خبروني خبروني أحرم قلبي الضامي والعاشر ميقاته تحكي بين ضلعي النيران و والجرح ما هود ظل يجذب والنار بس يتخيل ذنب في تسع جبعرات كربلاء كربلاء كربلاء اخر دمعي واولى يسقي ورود العايله يقول لي خبروني خبروني كنه اسم هالفلا جني اشوف البلا خبروني خبروني خبروني خبروني كني كن بمصر اخويا وولادي وحبابي صلى عليهم قلبي والمدمع محرابي والنبضم سيوجر آهات وتنحابي شاح وجه الحومة والدم صار اخضابي كربالة, كربالة كربالة يا كربالة كافل ضعن القافلة عند النهر أو صلاة خبروني خبروني خبروني, خبروني شو في البلاء حضروني خبروني حضروني خبروني چني عمرو لكبار بالحومه يتعافى ورالع جماله بالجراح يتغى والجاسم زفافة بين سيوف العسكار والدم صار خضابة يفديني بالمنحة كربالة،, كربالة كربالة كربالة يا كربالة وانظر اهل المرجلة فوق الغبر امرملة خبروني خبروني, خبروني،, خبروني, خبروني،, خبروني, خبروني بلا کې چې وګورم بلا ضروني خبروني ضروني خبروني خبروني وقلاب بها الموقف يتفر ويتقاطع وش ما شنت أتكلم شفت المشهد أفضاع المحباني داني طفلي ونحرم بعض ضاع شنا مدينانا ضمني ومني تودا كربالا كربالا من وين الصدر مقتنا تمروني خبروني تمروني في هالفلا شو بدي إني بصوت اسكانة تصرخ يا باب هونك خلي يمك أجلس وتأمل بعيونك لو عفتغل أحبابك والناس اللي يفدونك يبقون على دروبك وابداً ما يعوفونك كربالك كربالك, كربالك محزن بها المعضلا ذوب قلبي ونحلا خبروني خبروني خبروني خبروني انتوني خبرو سمع خبروني خبروني خبروني خبروني, خبروني